هذا أيها الإخوة هو الشريط العشرون من تفسير سورة آل عمران يعني ومن الناس من يكون ظاهريا محظا لا ينظر إلى مقاصد الشريعة ومعينيها العظيمة التي يقصد بها إصلاح الخلق فتجده مثلا يريد أن ينفذ شيئا من المسائل التي لا تعتبر.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 نقول لا بد أن ننفذ هالشيء وإن كان سنة وإن كان يلزم على تنفيذه تفرق المس تفرق المسلمين وعداوتهم وحدوث البغض بينهم لا ينظر إلى أن الشرع في الحقيقة مبني على الإلفة مبني على الإلفة وأتلاف القلوب حرم البيع على بيع المسلم لأن ذلك يؤدي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 ليس عليك لوم بل لك المدح اللوم أن تفعل الأدنى لتفرط في الأعلى هذا اللوم ولهذا نعلم علم اليقين أن الصحابة أفقى منا بكثير وأقوم منا في أعمالهم وأنهم أشد منا حبا لشريعة الإسلام ومع ذلك يتوافق بعضهم مع بعض في أمور لا يرونها لكن من أجل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 قالوا كيف أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأنت في أول خلافتك تقصر الصلاة ولا تتم حتى أن ابن مسعود لما بلعه ذلك استرجع قال إنا لله وإنا عليه راجعه كانه أمر كبير ومع ذلك يصلون خلفه يصلون أربعا مع اعتقادهم أنها خلافة السنة ليش؟ من أجل اتحاد الكلمة وعدم التفرق ولما سئل ابن مسعود قيل كيف تنكر فعل عثمان وتصلي خلفه أربعا قال الخلاف شر هذا الفقه والله هذا الفقه هذه الشريعة أما أن يتفرق الناس ويتخاصمون ولا, ولا ولا يعملوا بالعدل ويقال قولي هو الحق وقولك خطأ وأنت مخطئ فهذا ليس ليس من طريق الشر. هذا خلاف الشر وإن زعم من تمسك به أنه على الشرق وأنه هو الذي يستعب الحق وأنه هو المعصوم فإن دعواه هذه هي التي جعلته مخطئا من ادعى العصمة فأول زلل انزل به ايش؟ ادعاه العصمة وأنه هو الصواب وعيه على خطأ طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة لا نعبد إلا الله ولا نشتك به شيئا لأن مدام كلمة سواء بينهم وبينهم معناها أنها عندهم كما هي عندنا وهذا هو الواقع أن جميع الرسل متفقون على إيش هذه الكلمة لا نعبد إلا الله ولا نشتك به شيئا بل إن الله قال في كتابه العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا هل خلق اللي خلق من آدم إلى ومن قبل آدم في الجن ما خلق إلا لهذا الأمر العظيم لعبادة الله ما خلق ليتمتعوا في الدنيا لينالوا الشهوات لا ولكن لعبادة الله ومع هذا إذا عبدوا الله صلح الدنيا الغريب يعني لكن بنات من نظر القاصر الغريب أنه إذا صلح الدين صلحت الدنيا لكن لا يلزم من صلاح الدنيا صلاح الدين بل إنها ربما إذا أتني بها أكثر من الدين فسد الدين كما قال رسول عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسا من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم طيب من فوائد الله الكريمة أيضا أن الحكم لله بين الناس وأنه ليس لأحد أن يشرع من دون الله لقوله ولا أتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله من فوائد الآيات الكريمة أن الحكم والعبادة مقترنان الحكم بين الناس والعبادة مقترنان لأن الله قرن بينهما لا نعبد ولا أتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله لأنك أنت لن تعبد الله إلا بشريعته <تصفيق> إذا يلزم أن يكون المشرع من الله المعبود ما دمت تعبد الله فلن تعبده إلا بشريعته وإذن فالمشرع هو المعبود الذي يعبد لأنه سن طريقا أو وضع طريقا قال أسلك هذا لتصل إليه إذن كل طريق يخالف فلن نصل لله وهذا وجه التلازم بين قوله ألا نعبد ولا أتقد فإن من اتخذ ربا من دون الله يتبعه في التحليل والتحريم. فإنه لم يعبد الله لأن عبادة الله لا تكون إلا بموافقة الشعب ومن فوائد الآية الكريمة أن من دعا الناس إلى حل أو حر لكن بإذن الله وشرعه فهو على حق تؤخذ من من قوله من دون الله انتبهوا ما قال لا أتأخذ بعضنا بعضا أرباباً وبس قال من دون الله فأما إذا دعوتك إلى حل أو تحريم لكن بإذن الله قل هذا الشرق الله فإنني لم أدعك أن تتخذين رباً وإن وإنما بينت لفى الطريق لتتخذ الرب من الله عز وجل هؤلاء فيهم شبه ممن قال الله فيهم ان وجدنا اباءنا عليكم <أمه> وانا على اثرهم اقتدي هذه خطيرة في الواقع لكن قد لا ولا عليه الاندي لأنه لا تستنك <تقريب> وهذا هذه النقطة أظن أننا بحثنا بها مرة وقلنا أن المستهزئ بالشرع لا يمكن أن نطلق عليه الكفر أو المستهزئ بمن يعمل بالشرع ما يمكن أن نطلق عليه الكفر لأننا نجد العامة الآن إذا قال فلان من الناس هذا شرع الله ها قبله وقالوا هذا خلاص إذا رأى هذا الرجل يعمل بشيء على أنه عبادة تبعوا، لكن لو يصدر قول من غيره، نعم، ما هو ما يقبلونه، ما يثقون به، بل إن بعض الناس من شدة عناده وبغض لبعض ال لآخرين يقول مثلا لأولاده إن عملتم بهذا فأنا أضربكم وأجوركم وأفعل وأفعل، لكن لو قاله غير هذا اللي. الرجل، آخذ به، آخذ منه. هؤلاء العامه ربما يعذرون من بعض الوجوه <تصفيق> إذا قالوا والله علمان ما قالوا هكذا لكن لكن مثل هؤلاء ينبغي أن الإنسان يسيرهم يسيرهم لا العلم طلاب العلم العام شاء الله لا طلبت العلم لهم حق وانا هم طلبت العلم دول طالب العلم اللي يريد الوصول إلى العلم ولا مقلد هدول هم مقلد هم مقلد ما هم طلبت العلم طالب العلم هو الذي يريد الوصول إلى العلم نقول تعالى تفضل أنت الآن تحاج بهؤلاء العلماء عندك دليل على ما قالوه هات ونجيب الدليل اللي عندنا كلمة سوا مثل ما قال عز وجل هنا هذا إذا كان طالب علم أما إذا كان عامي فالعامي تجيب على شوي شوي مثل الإبن النافرة الابن النافرة انطقت وراءها في التنكة نعم زاد ما عدت نسكها بعد ون الداتا جاءت. نعم. لأن... إذا... بالموديلات دون من هذا غرض هذا من الغرض. والحقيقة أن هذا فعل فيه مضرة من ثلاثة جوه... من ثلاثة وجوه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها مضرة على الكاتب. لأن الذين يتقون بالشخص بالشخص الآخر، نعم يرون أن هذا مخطئ ويضعف ويقل وزنهم عندهم، وفي إذا ضعف الثاني المردود عليه ضعف الله، ومعلوم أنه إذا ضعفت منازل العلماء في الأمة ضاعت الأمة، لأن العلماء هم القادة، فإذا ضعفت منازلهم عند العامة ضعوا. وصاروا كالإبل التي ليس لها راعي أو كالعلم التي ليس لها راعي فيها أيضا إضافة للشرع لأن, الناس لأن العالم الذي رد أو المردد عليه إذا قال قولا غير هذه المسألة شكوا الناس قالوا لعل هذه من خطأ فلان نعم أو لعل هذا من خطأ فلان فصار فيه مضرة من ثلاثة وجوه والواجب على العلماء فيما بينهم إذا أحد من الناس أخطأ أن يتصلوا بي أن يتصلوا به فيناقشوه إن كان الصواب معه تبعوه وإن كان الصواب معه يتبعوه ثم لو فرض أنه أصر على ما هو عليه وله وجه لأن المسألة مسألة اجتهاد فلا أرى أن يرد عليه أبدا لأن مسائل الاجتهاد الرد والأخط والمناقشة فيها بين العالم لا شك أنه ضرر خصوصا في هذا الوقت الآن العلماء فيه أناس حسب ما سمعت فيه أناس الآن يدعون إلى التقليل من شأن العلماء التقليل من شأن العلماء والكلام فيهم في المجالس وفي كل شيء ليش؟ لأنها لأنهم فقدوا الزعامة التي يريدونها فصاروا مثل الزعمة لآخرين الذين عارضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما فقدوا الزعمة التي يريدونها ليس لهم سبيل إلى ما يريدون إلا أن يضعفوا الجانب الآخر وهذا على خطر عظيم جدا فأنا أرى أنه إذا وجد خطأ من أي عالم يكون والإنسان غير معصوم الإنسان يخطي وربما لا يتبع له الخطأ إلا بالمناقشة أنه يتصل به ويبحث معه فإن تبين الحق وجب على من تبين له حق أن يتبعه وإنما تبين وصالت مسألة فيها مسار للاجتهاد فالواجب الحمد لله هذا كل العلماء مختلفين من عاد الصحابة إلى يومنا هذا أما الأخذ والرد والاشتغال بالأخذ والرد هذا يريع. يريع كثيرة نعم في على في يأتي السؤال على شكل ما الشرح أو ما حكم الشرح في نظره والمفتي قد يجيب خطأ أو صح لكن ينسب الخطأ للشرق على حسب السؤال يعني. لا, لا. هم إذا قالوا ما رأي الشرق ننهاهم عن هذا أنا أحد الذين يتكلمون في هذا البرنامج أنهاهم عن هذا لا تقول ما رأي الشر أنا لست أعبر عن الشر من أبر رسول معصوم من الخطأ قل ما رأيك أو ما رأي الشرق في نظرك في نظرك Anna arafi xaran juhdele, japulkera, ja aahti, ja aahti. Ja kata jiresi, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, وعلى كل حال ال المسألة المناضرة قد تكون كما قلت يعني وجها لوجه وقد تكون في في المراسلة تختلف على الأساليب هذه ترجع نعم نعم استولوا عوق الله شيطان رجيم <تصفيق> قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعض أرباباً من دون الله فإن تولوا فَقُولُوا شَهِدُوا بَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُزِلَّتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إلَّا مِنْ بَعْدِ أَفَلَا تَأْقِلُونَ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 <تأكلم> إن عولى الناس بإبراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المبين <تسجد> أعوذ الله من الشيطان الرجيم أظن أننا أخذنا الفوائد المستنبطة من قوله تعالى قل لها الكتاب تعالى إلى كلمة معم خذنا لا يترك ببعضنا ببعضنا ببعضنا ببعضنا ببعضنا استنهى علينا الأولى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يبعو أهل الذكاب إلى هذه الكلمة بقوله يقول أهل الذكاب الثانية التنزل مع الخصم لإزامه بالحق بقوله كلمة سواء بيننا وبينكم الثالثة وجوب الزمان العدل في المناظرة حتى ما العدل الرابعة أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة الخامسة أن الحكم لله بين الناس وأنه ليس رياح من يسرع من دون الله السادسة الحكم بين الناس والعبادة مخترنان لأن الله تعالى قال لنعبد ولا يتخذ بعضنا بعضا السابعة أن من جعل الناس إلى حل, إلى حل أو خرم لكن بإذن الله وشرعه فهو على حق تخل من قوله من دون الله أعوذ بالله من الشيطة الرجيم. قال الله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون من فوائد هذه الآية أنه إذا تولى الخصب بعد إقامة الحجة عليه فإنه يعلن له بالبراءة منه والتزام الحق لقوله اشهدوا بأنهم مسلمون ومن فوائدها أنه ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه وأن يعلنه ويشهره خلاف من الضعفاء الذين عندهم ضعف الشخصية وقلة الدين الذين يتسترون بدينهم نخافة أن نعيروا به حتى إن بعضهم كما قيل لي يخجل أن يصلي بين الناس يقول أخشى أن أنسب إلى الدين ولا بالله. الله وهذا يدل على قلة الإيمان وعلى ضعف الشخصية وأن الإنسان ليس عنده رصيد يفتخر به واعتز به ومن فائد الآية الكريمة أيضا اشهاد الخصم على الحال التي يكون عليها خصمه لقوله اشهدوا بأنهم مسلمون لما في ذلك من الغضاضة عليهم وكسر جبروته و وعدم انتياده للحق ثم قال الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الظاهر أن هذه الآية منفصلة عما قبلها وأنها من كلام الله عز وجل يقول يا أهل الكتاب ويعني بهم اليهود والنصارى ووصفوا وحدهم بذلك لأنهم هم الذين بقيت كتبهم قائمة يهتدى بها إلى أنبوع النبي صلى الله عليه وسلم. قول لما تحادجون في إبراهيم الاستفهام هنا للإنكار و وكلنا يعلم أن قوله لما سفه اسم الاستفهام مشروط باللام. وما الاستفهامية؟ إذا جرت بالحرف، فإنه فإنها تُحذف ألفها. لما ما فيها ألف، عما تسألون ما فيها ألف، على ما تفعل هذه أيضا ليس فيها ألف وتغيرت على من أجلها، لأن على تكتب ألف وهيأنا، لكنها إذا دخلت على على مل السفمية كتبة ألفها, ألفها إيش ألفا على ما مثل علام طيب قولوا لما تحاجون أي تخاصمون وثمية المخاصمة محاجة لأن كل واحد من المتخاصمين يدلي بحجته جريد أن يخصم صاحبه وقالوا لما تحاجون فيه إبراهيم أي في شأنه وفي حاله وفي دينه وليس المراد في ذاته لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بشر متفق عليه ولا محاجة فيه لكن محاجة في شأنه وحاله لما تحاجون فيه وما كيفية هذه المحاجة كيفية هذه المحاجة على قولين لأهل العلم القول الأول ادعائهم أنهم على ملة إبراهيم فهم كلهم يقولون نحن على ملة إبراهيم. اليهود يقولون نحن على ملة إبراهيم والنصارى يقولون نحن على ملة إبراهيم. الوجه الثاني وهو قول الثاني يحاجون فيه لأن اليهود يقولون إن إبراهيم يهودي على دين اليهود والنصارى يقولون إن إبراهيم نصراني على دين النصارى. وهذا الوجه عكس الوجه الذي قبله، لأن الوجه الذي قبله يدعونهم أنهم على دين إبراهيم، وهذه هذا الوجه يدعون أن إبراهيم على دينه، أن إبراهيم على دينه. وننظر الآن سياق ال سياق الآية ما ما من الذي يؤيد من هذا الوجهين؟ لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الثوراة والإنجيل إلا من بعده كيف تحاجون فيه وتقولون إن إبراهيم على ديننا أو تقولون إن إننا نحن على دين إبراهيم كيف المحاجة وكيف يكون إبراهيم على دينكم والثوراة لم تنزل بعد أيها اليهود وكيف يكون إبراهيم على دينكم والإنجيل لم ينزل بعد أيها النصارى أو تقولون أنكم على دينه وانتم على على على الإنجيل والإنجيل ليس هو دين إبراهيم أو على دينه التوراة ليس هي دين إبراهيم إبراهيم له شرعة خاص لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاج فكيف تحجون في هذا تدعون أن إبراهيم على التوراة أو على الإنجيل أو تدعون أنكم أن أيها المتمسكون بالتوراة أو المتمسكون بالإنجيل على دين إبراهيم مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده وهذا عقل ولا هوس هذا هوس والسخافة كيف يكون إبراهيم على دين كتاب لم ينزل بعد التوراة نزلت على موسى والإنجيل نزل على من على عيسى وهم بعد إبراهيم بأزمنة كثيرة فكيف يكون إبراهيم على هذا ولهذا قال أفلا تعقلون والهمز للتوبيخ السفام للتوبيخ يعني أفلا يكون لكم عقول تعقلون بها ما تقولون وهذا فيه غاية اللوم والتوبيخ أفلا تعقلون تأتي في القرآن كثيرا وقد مر علينا أن فيها لعلماء نحو قولين واشم يبينهما لنا شيء شيء يقول ان في اعرابها يعني احنا اعربنا على وجه القول الأول أشربت معنى التحدي ده يا مو هو المعنى المعنى للتوبيخ واضح الهمزه استثنيت طيب. و... اه. و... ف... نسيت. ولم يمر عليك؟ لم يمر عليك. يمر عليك. طيب. نعم وليد. افلا اذا الالف تقدمت على تقدمت على الباء واصلها لا اله يعني يقولي الوجه الأول الوجه الأول الوجه الأول هات أطنية ما فهمنا شيء الآن الوجه الأول نعم أن الهمزة للإستفام نعم وقدمت لأن الإستفام له الصلاقة طيب وأصله والفاء والفاء عاطف على إيش على ما قبلها على ما قبلها نعم وأصله لا اصل على هذا الوجه على هذا القول فلا تعقل هذا وجه القول الثاني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ان الهمزه ان الهمزه زائده ام ف على فعل محذوف يعني اجهلتم فلا تعقل ام الهمزه هذا قول من والله. قول وليد طيب هو حل النصف معنا يحيى داخل على جملة محروفة لكن الهمزة هي جزائدة لا ليش؟ الزائدة اه ايش هي استفهامية استفهامية اي نعم لكن لكنها داخل على جملة محروفة لا. التقدير اجهلتم افلتهم اي او اغافلتم ايش اغافلتم اغافلتم لا ما هو ضد العقل الجنوب اي او السفة طيب. ثم أفلا تعقلين إذن فيها وجهان الوجه الأول أن الهمزة للاستفهام والفا للعطف لكنها قدمت الهمزة للاستفهام عليها لأن لها الصدارة وعلى هذا فلا حاجة إلى تقدير لأن الجملة تكون معطوفة على الجملة التي قبلها والوجه الثاني أن الفاء حرف عطف وأن المعطوف محذوف يقدر بما يناسب السياق والمناسب هنا أن يقدر أسفهتم مثلا لأن العقل ضد السفة فلا تعقلون وقوله لا تعقلون المراد بالعقل هنا عقل الرشد وليس عقل الإدراك لأن هؤلاء عندهم عقل إدراك والفاق بينهما أن عقل الإدراك مناط التكليف وعقل الرشد مناط التصرف يعني بمعنى أن, العقل أن عقل الرشد يكون به حسن التصرف من العقل وعقل الإدراك يكون به توجيه التكليف إلى العقل ولهذا يقال الرجل العاقل الذكي إذا أساء في تصرفه يقال هذا مجنون هذا غير عاقل مع أنه من حيث عقل الدراك عاقل ولا غير عاقل, عاقل طيب المنفي هنا في حق هؤلاء أي العقلين عقل رشد يعني أفلا يكون لكم عقل ترشدون به ثم قالت عاله انتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم اولا الاعراب في هذه الآية ان فيها شيء من الاسكاء ها انتم هؤلاء ها للتنبيه وأن ضمير منفصل مبتدا وهؤلاء هاء للتنبيه وأولئهم منادع والتقدير ها أنتم يا هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما لسكم به علم نقول في قوله فلما تحاجون ما قلنا في قوله لما تحاجون حيث الأراب ها أنتم هؤلاء أولا التنبيه هنا حسن وذلك لأنه يخاطب قوما لمزهم بعدم العقل والذي ليس عنده عقل ينبغي أن يصدر الخطاب له بما يدل بما يقتضي تنبيهه لأنه غافل غافل تصرف تصرف مجنون فاحتاج إلى أن ننبه فلذلك أتى بها, بها التنبيه ثم إن قوله هؤلاء إشارة بعد ولا قرب هؤلاء إشارة بعد ولا قرب لا لا هل... يحتاج لا لا يحتاج إلى اشتباه لأجماع الكاف إذا كان للبعد يقرن بالكاف يقرن بال بالكاف وهنا لم يقرن بالكاف فقال هؤلاء حرفتم يا جماعة إذا كانت إذا كان اسم نرجع اسم مشار الآن بالنح إذا كان اسم الإشارة للبعيد وتيه بالكاف ولهذا قال ابن مالك وبهنا لا ها بالكافة حرف دون لن أو معه و... نعم واللام من قدمتها من تنع ب... بذا وذي وتاوتي أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلا في البعد هذا الشهر وبه الكاف صلا في البعد معناه في القرب لا تصل به الكاف فإذا كان اسم الإشارة للبعيد فلا بد من الكاف، وإذا, وإذا كان أبعد يُرتَى باللام أيضاً، إذن الإشارة المشر إليه قريب، ها أنتم أولاء، ها أنتم هؤلاء، ومع قربهم أتى بها به التنبية للدلالة على بلدتهم وأنهم مع قربهم وقرب إشارة إليهم. على بلاد عظيمة يحتاجون إلى إيش إلى التنبيه. طيب ها أنتم هؤلاء حاجتتم فيما لس فيما لكم به علم. يعني خاصمتم غيركم فيما لكم به علم. وهو التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى. يعني أنكم إذا حاجتتم في التوراة والإنجيل وكانت المحاجة في التراث من اليهود وفي الإنجيل من النصارى فهذه محاجة فيما, فيما فيه علم لكم نعم لكن لما تحاجون فيما ليس لكم به علم لما تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو إبراهيم وما هو عليه من الدين وقيل المراد بقول حاجتهم فيما لكم به علم أي في الإسلام في دين الإسلام يعني حاجتتم فيه وخصمتم تقولون ليس على دين إبراهيم دين إبراهيم دين اليهود والنصارى وأنتم تعلمون أن الإسلام دين الله الحق لأن اليهود والنصارى يعلمون أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الحق قال الله تعالى الذين آثيناهم الكذاب يعرفونه كما يعرفون أفنائهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون فصار المحاجة الآن في إيش إما في الكتابين وإما في الإسلام في دين الإسلام وما بها الرسول عليه الصلاة والسلام فلم تحاجون فيما ليس لكم بعلم والمحاجة التي يراد بها إثبات الباطل وإبطال الحق مذمومة حتى وإن كانت عن علم بل هي عن علم أشد ذنما فكيف تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا نعم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم الأمر على ما هو عليه في, في شأن إبراهيم وفي شأن محمد صلى الله عليه وسلم وفي شأن موسى وعيسى وأنتم لا تعلمون ما يعلمه الله تعالى من هذا وغيره ونفل إن عنهم هنا ليس رفعا للإثم عنهم ولكنه إيذان بجهلهم وجهالتهم وأن تصرفهم كتصرف الجاهل فهو في الأول قال لا تعقلوا وفي الثاني قال لا تعلمون فجمعوا بين السفه بين السفه في الرأي والتدبير وبين الجهل في العلم والتصور ولهذا قال والله وأنتم لا تعلمون ثم ذكر الله عز وجل حال إبراهيم ذكرا صادرا عن علم لا عن جهل فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصانيا يعني لنسى على ملتكم أيها اليهود ولا على ملتكم أيها النصارى عرفتم هذا على قول من يقول إن محجتهم في إبراهيم أن اليهود يقولون هو منا والنصارى يقولون هو منا فنفى الله ذلك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصانيا وعلى القول الثاني يعني ما كان إبراهيم على ما أنتم عليه من التعصب والتمسك بدينكم وإن كان منسوخا بطل بدين الإسلام ولكن كان حنيفا مسلما فلو أن إبراهيم كان حيا لاتبع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن كحالكم يبقى على ما هو عليه من دينه كما بقيتم أنتم فالآية الآن تحتمل الوجهين بناء على القولين السابقين أي ما كان إبراهيم يسير سير اليهود فيتعصب ولا يسير سير النصارى فيتعصب وليس المعنى على القول الثاني أنه ما كان يهوديا أي على دين اليهود أو على دين النصارى بل ما كان على طريقتهم في, إيش في التعصب لما هم عليه وإن تبين أن الحق في خلافه ولكن كان حنيفا مسلما عليه الصلاة والسلام كان حنيفا أي مائلا عن الشرك لأن الحنف في الأصل الميل فهو مائل عن الشرك مثبت للتوحيد ولهذا قال مسلما فهو جامع عليه الصلاة والسلام بين البراءة من الشرك براءة كاملة وبين تحقيق الإسلام تحقيقاً كاملاً والهذاق المسلم وهنا إشكال في في الإعراب في قول حنيف مسلماً كيف نعربها؟ يعني ولا كان هو حنيف مسلماً؟ خبر كان مسلماً؟ خبر ثاني. ثاني. يجوز تعدي الخبر؟ عبد الرحمن يكون ما مع... يكون على حرف أفل. ليس ما ما جده اكثر كان هن وكان الشيخ نعم حال مين طيب صفر ليش؟ الله لو نبت كل واحد يفعله يبي يجي يجينا قوة، نعم، حنيفا مسلما خبر ثاني، خبر ثاني وتعدد الخبر جائز، وكان الله غفورا رحيما كثير في القرآن، طيب، وقوله مسلما يعني مسلما لله ظاهرا وباطنا فيشمل الإسلام الذي هو عمل الجوارح والإيمان الذي هو اعتقاد القلوب وأعمال القلوب وهذه قاعدة مهمة وهي أنه إذا أطلق الإسلام وأفرد شمل الإيمان وإذا أطلق الإيمان وأفرد شمل الإسلام وإذا فرق وإذا اقترنا صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة وعليها يدل الكتاب والسنة فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لوفد عبد قيس بالإسلام بشارة أن لا إله الله وأنه محمد رسول الله وإيقام الصلاة وإيطاء الزكاة ووصف الله الصلاة بالإيمان في قوله وما كان الله لضيع أي إيمانكم أي بصلاتكم إلى بيت المقدس. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وهو يشمل كل الدين في الإيمان وفعل فمسلما هنا مسلما لله ظاهرا وباطنا فيشمل الإيمان والإسلام وما كان من المشركين هذا تأكيد لقول حنيفا يعني هذه الجلة وإن كانت معطوفة بالواو لكنها في المعنى مؤكد لما سبق يعني ما كان من الذين يشتكون بالله لا شركا خفيا ولا شركا ظاهرا بل كان يحارب الشرك وصبر على الدعوة إلى التوحيد إلى أن ألقى في النار عليه الصلاة والسلام ولكن كان جزاؤه على ذلك أن قيل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وما كان من الشكيل إن أول الناس هذا الحكم بين هؤلاء الخصوم الخصوم ثلاثة اليهود والنصارى والمسلمون شف الحكم من الحكم العدل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه قدم هنا ما كان ينبغي أن يكون خبرا وجعله هو المرتدى الذي هو ركن الجملة التي يسند إليه الذي يسند إليه الخبر فقال إن أولى الناس في بإبراهيم للذين تبعوه ولم يقل إن الذين اتبعوه أولى به لأجل أن يحكم بالأولوية نعم لأجل أن يحكم بأن الأولوية لهؤلاء لا لغير أولى الناس من اللهود والنصارى والمشركين وأصحاب الأوثان وغيرهم من؟ للذين اتَّبَعُوهُ وهنا نسأل آدم عن اللام في قول للذين وشاربها حرف جر لا حرف الجر يكسر في مثل هذا للتوكيد لين للتوكيد وإن أيضا للتوكيد فتكون جملة مؤكدة بمؤكدين بإما ولا. قال للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا للذين اتبعوه من بني إسرائيل ممن سبق النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه تبعه كثير من المؤمنين الذين آمنوا به في حياته والذين اتبعوا طريقته بعد مماته وهذا النبي شف الله المشارع إليه محمد عليه الصلاة والسلام وكفى به فخرا أن يشير إليه رب العالمين هذا النبي هذا شرف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله يشير إليه بهذه الإشارة المفيدة للقرب لم يقل وذلك النبي بل قال وهذا النبي إشارة إلى قربه لأنه صلى الله عليه وسلم أقرب الناس منزلة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا النبي والذين آمنوا فيها قراءة النبي كذا على هذه القراءة النبي مشتق من النبأ فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول صح بمعنى فاعل لأنه مخبر وبمعنى فعيل لأنه مخبر ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو الصادق في وصف الرسول وهو الصادق المصدوق فهو فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعل، ويبقى عندنا كيف يكون فعيل بمعنى مفعل فعيل بمعنى أنا قلت بمعنى فاعل بمعنى مفعول وفعيل بمعنى مفعل طيب فعيل بمعنى مفعول كثير مثل جريح كثير قتيل كثير طيب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 لكن فعيل بمعنى مفعل كيف ذلك نقول نعم ورد هذا الآن اللي معنا دليل على هذا إذن من المعلوم أن الرسول مون بيقول للناس هل ذلك كذلك؟ فهي جاءت في القرآن والقرآن حجة وإذا أردت أن نأتي بحجة الناتي بحجة من كلام العرب فسمع إلى قول الشاعر أمن ريحة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجور أمن ريحانة الداعي السميع السميع بمعنى المسمع يؤرقني وأصحابي هجور فهذه السميع بمعنى مسمع في لغة العرب على أننا في الحقيقة لا نحتاج إلى استشهاد للقرآن لإثبات أن هذا اللغة بل القرآن يستشهد به ولا يستشهد عليه لكن من المعلوم أنه كلما زادت البينات ازداد الإنسان إيش طمأنينة طيب إذن على قراءة النبي يجوز نقرأ بها ها يجوز بل يستحب أن نقرأ بها يستحب أن نقرأ بها أحيانا على هذه القراءة من النبأ أما على قراءة النبي بدون همز ففيها وجهات الوجه الأول أنها مسهلة من النبي بالهمس مسهلة يعني أن الهمس جعلت يا يا أن إيش للتسهيل وهذا موجود في اللغة العربية أِمَّه يقال فيها في اللغة العربية أِمَّه تسهل الهمس تجعل يا فالنبي النبي نقول هذه أصله النبي ولكن جعلت الهمزة يا أن إيش للتخفيف وعلى هذا الوجه يكون النبي النبي منين ها من النبأ طيب وقيل إن الياء أصلية لا مسهلة النبي وعلى هذا فيكون مشتقا من النبوة من النبوة وهي الشيء المرتفع الناتج يقال نبا ينبو يعني ارتفع فيكون مشتق من النبوة وهي الارتفاع وذلك لارتفاع مرتبة النبي لارتفاع مرتبة النبي لأن الرسل صلى الله عليه وسلم ومنهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أرفع الناس قدرًا عند الله ولهذا بدأ الله بهم في صدر, في صدر من أنعم عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي طيب لو قال قائل اجعلوها من الأمري اجعلوها من الأمري من النبئ ومن النبوة ماذا نقول له؟ نقول يمكن، يمكن، يمكن، لأن القول الراجح أنه إذا احتمل اللفظ معنيين معنيين بدون تضاد، هاه، هم عليهما، لأن ذلك أوسع في المعنى. أما مع التضاد، فإنه إيش؟ ينضد للراجح. ويحمل عليه لكن مع الإمكان الجمع يجب أن يحمل على المعنيين جميعا فإذا قال قائل هذا استعمال مشترك في معنيه تربون لفظ المشترك ها اللفظ المشترك ما تعدد ما اتحد لفظه وتعدد معناه كالعي العين تقال للباصرة عينك اللي في وجهك عين وتقال للعين الجارية ايشي عين الماء وتقال للعين لا جاسوس ما هي حقيقة وتقال للعين الذهب عين وورق نعم ولهذا يقال عين مورودة وعين منقودة العين منقودة الذهب والمورودة الماء ونقول عين مكحولة. ها أينها؟ يمكن العين مكهولة هي العين اللي في الوجه يقول بعض العلماء إن المشترك لا يمكن أن يحمل على معناه لأن كل معنى منهما يضاد الآخر ولكن الصحيح الذي عليه أكثر العلم أنه يجوز أن يحمل على معناه بشرط إيش؟ Aden muktaar. Fein ta' وجب la' ja tota' la' bummrottsi. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. ابراهيم الهودي كان متعصبا أنه كما متعصبون أي يعني ما كان على طريق اليهودي والنصار كيف يعني ما كان متعصب؟ يعني ما كان على طريقكم يعني إن كنتم صادقين أنكم على طريق موسى أو إبراهيم أو أن إبراهيم على طريقكم فاتبعوا محمدا بس يعني مثل الآن الذي يتعصى الذي يأخذ بمذهب قوة ما هو بينس عليهم كذا ولا إذن هؤلاء اليهود متعصبون للدين والنصارى متعصبون للدين إبراهيم ما نقول لك يهودي متعصب أو نصاري متعصب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسلم لله ما هو يتعصب ليهودية ولا نصارية؟ قلنا إنه لو كان أتى إلى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لا أسلم أي معلوم؟ هو مسلم أصل كافيه؟ إن هذا اللي جل يقامة على هؤلاء اليهود والنصارى يعني اصلا معنى اتبع شريعته شريعته نعم الشريعة ويتبع محمد نعم نعم حول والله وزيد التوراة اللي قبل تؤيد هو على دين حتى على ذلك يعني التوراة من ما حدث إلا بعد موت ايوه هذا اللي يقولون ان نحن على طريقه ابراهيم وإبراهيم يعني يكونون يتعصب ما يقو... ما يذهب عن دينه هذا هل... هذا معنى قولهم على طريقتهم كيف يعني تعبد إبراهيم معهم وهو وهم يعني ما يقول ما هي عبادتهم الخاصة يعني طريقتهم يعني على طريقتهم نعم قال ها أنتم حاجتوا لكم لما تحاجون لما لأسفة المعنى فمعنى في كل المسألتين عندهم علمين لا, لا في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عندهم علم لأن اللي يقول عن إبراهيم إنه على طريق اليهود والنصارى أو على دين اليهود والنصارى ما عنده علم بذلك فهو جاهل سواء قاله بجهل مركب أو بجهل بسيط لو علم حقيقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا عرف أنه كان حنيف مسلم ربما بعضه ربما بعضه يكابر نعم, نعم تق دين محمد نعم اليس الدين هو نفس يختلف المنهج دين انبي كلهم واحد التوحيد اصول الدين كلهم واحد الدلمه لكن الله قال لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجه وثلواناها في أثناء الدرس لكن الآن لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نكمل الكلام على آخر الآية الكريمة وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين قوله وهذا النبي معطوف على قوله للذين اتبعوه فهو في محل رفع هو مرفوع النبي بدل من اسم الإشارة واسم الإشارة كما نعلم مبني على السكون قال والذين آمنوا آمنوا بمن آمنوا بهذا النبي والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بكل شريعته وهذا الإيمان أيضا يستلزم القبول والإذان أن يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعن له ثم قال والله ولي المؤمنين ولي كل مؤمن هؤلاء وغيرهم كل مؤمن فالله سبحانه وتعالى وليه كما في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كافروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وهذه الولاية ولاية خاصة تقتضي أن يسر المؤمن لليسر ويجنب العسر وهناك ولاية عامة شاملة لكل أحد فالله تعالى ولي كل أحد ولهذا قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فجعل الله تعالى مولى لهؤلاء وهم كفار لكن هذا بالولاية العامة والولاية العامة هي ولاية التصرف التصرف في الكون والتدبير والولاية الخاصة ولاية العناية بالمولى عليه أن الله تعالى يعتني به يماوش فيوسره اليسر ويجنبه العسر في هذه الآيات الكريمة كثير من الفوائد يا أهل الكتاب لما تحاجون هذا منتدى الفوائد يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم إلى آخره في هذا في هذه الآية من الفوائد أولا توبيخ هؤلاء عن أهل الكتاب اجلس أذيته توبيخ وأهل الكتاب بكونهم يحاجون ويجادلون في إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن فائدها أيضا علو شأن إبراهيم ومنزلته بين جميع الطوائف اليهود والنصارى والمسلمين ومن فائدها بيان الاحتجاج بالعقل قوله لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده فكيف تحاجون به مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده وهذا خلاف العقل ويتفر على هذه الفائدة أنه لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلال كما لا ينبغي الاعتماد عليه وترك النص فالناس في الاستدلال بالعقل طرفان ووسط طرف غالى فيه حتى قدمه على السمع وذلك بالنسبة للفقهة في أصحاب الرأي والقياسيين الذين يعتمدون على الرأي وإن خالف النص وفي باب العقائد جميع أهل البدع يعتمدون على العقل ويدعون السمع مع أن العقل الذي يعتمدون عليه ليس إلا شبهات وليس وليس براهين ودلالات ما في دلالة لكن هم يظنون أن العقل يقتضي كذا فيثبتونه ويقتضي نفيه كذا فينفونه ولا يرجعون في هذا إلى السمع ومن ذلك من الأشاعر من ذلك الأشاعر والمعتزلة وغيرهم كل من نفى صفة أثبت الله نفسه بحجة أو بشبهة عقلية على الأصح ما حجة شبهة عقلية فإنه داخل في من يغالي في الاستدلال بالعقل ومن الناس الطرف الثاني من أنكر الاعتماد على العقل بالكلية وقال ليس للعقل مدخل في إثبات أي حكم أو أي خبر فأنكروا القياس وذلك مثل أهل الظاهر أنكروا نهائيا وقالوا لا يمكن أن نرجع العقل في شيء ومن الناس منهم وسط راجعوا إلى العقل فيما لا يخالف الشرع لأن العقل إذا لم يخالف الشرع فإن الله تعالى يحيل عليه في مسائل كثيرة نعم مثل أتأمرون الناس بالبر وتنسون عنفسكم وأنتم تثلون الكتاب أفلا تعقلون ومثل هذه الآية وما ونزل التوراة والإنجيل اللي بعدها فلا تعقلون واستدلال الله تعالى على إحياء الموت بإحياء الأرض بعد موتها دلاله استدلال عقلي حسي استدلال عقلي حسي فهو حسي لأنه مشاه وهو عقلي لأنه يستدل به على نظيره الذي لا يخالفه تماما فالحاصل أن في هذه الآية اعتبار العقل, اعتبار العقل دليلا نعم ولكن كما قلت بشرط أن لا يخالف الشرع فإن خالف الشرع فالأصح أن نقول إنه ليس بعقل صح هل أصح أن نقول إنه ليس بعقل لأن المن لأن, المن لأن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول أبدا طيب لكن إذا ظن أن العقل يخالفه فإن يخالف السمع فإما أن يكون لا مخالفة وإما أن يكون السمع غير ثابت وإما أن يكون العقل غير صحيح ملوث بالشبهات والشهوات حرثتم يا جماعة؟ طيب ومن فوائد العيوة الكريمة إذ أن التوراة والإنجيل منزل من عند الله لقوله وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد فإن قال قائل كيف تستدلون بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل منزل من عند الله مع أن الفعل يا اسمك؟ اسمك ناظم طيب مع أن الفعل هنا وما أنزلت التوراة يعني كيف يستقيم الاستلال بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل من عند الله نازل من عند الله مع أن الفعل كمل. من سل التوراة والإنجيل. إيه. نعم يعني. الفعل ما بين كذا. طيب. ما الجواب على هذا؟ من أين علمت به؟ من أين علمت به؟ نعم يا مخاطب لا أحد يتكلم والنزول من العلو والعلو لا يوجد إلا في المنشي الله بعض وبعض نعم تعالى القرآن يفسر بعضه وبعدها صحيح وفي هذه السورة نفسها في أولها وأنزل التوراة والإنجيل في نفس السورة في فالمنزل للتوراة والإنجيل هو الله وحينئذ نقول بنية الفعل للمجهول للعلم بالمنزل وهو الله فإذا قل من أين علمت أنه المنزل قلنا من نفس السورة في أولها وأنزل التوراة والإنجيل هو الناس. للناس وهذا نظير قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيف من الخالق الله لكن حذف للعلم به للعلم به ولكن لما كان الضعف صفة نقص بني الفعل هنا للمجهول كما بني للمجهول في قوله وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا الشر ما أضافوه إلى الله مباشرة قال أشر أريد والرشد أضافوه إلى الله مباشرة أما أراد بهم ربهم رشدا طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله إثبات علو الله لأن النزول إذا ثبت الآن أن النزال من عند الله فالنزول لا يكون إلا من أعلى. طيب هل يمكن أن نستفيد من هذه الآية أنك أنك لا م الله متعلق بمشيئته؟ نعم كيف؟ وهذا بمشيئات الله. نعم. ولا شك أن التوراة منزلة من عند الله لكن الله كتب التوراة كتب التوراة ولهذا قال بعض بعضه لا, لا, لا نستطيع أن نثبت بأن التوراة من كلام الله لكن الله كتبها بلا شك وهي نازلة من عنده أما الإنجيل فهو كالقرآن ما فيه أن الله تعالى كتبه قال أنزله وهو كلام فأكون كلاما أما أما الترات فقال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء طيب من فوائد العالة الكريمة الندى على بني إسرائيل بالسفة وأن تصرفاتهم كما هي مخالفة للمنقول فهي مخالفة للمعقول ومن أراد أن يعرف سفاهة هؤلاء القوم فليرجع إلى كتاب إغاثة اللحفان من مصائد الشيطان لابن القين ذكر أشياء عجيبة من سفاه الأمة الغضبية والأمة الضالة الأمة الغضبية هم اليهود والأمة الضالة هم النصارى. ذكر أشياء عجيبة ولو لم يكن إلا أن الله تعالى نعى عليهم عقولهم في هذه الآية وفي آية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فليهود أمة غضبية جاهلية في أبعد ما يكون عن السفر عن, عن الرشد ومن فوائد العالة الكريمة الإشارة بالعقل وأن العقل لا يحمل صاحبه إلا على السداد والصواب لقوله آفلا تعقلوه والمراد بالعقل هنا كما ذكرنا في التفسير ها عقل الرشد يعني عقل التصرف عقل التصرف الذي به الرشد لا عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف لأن هؤلاء اليهود والنصارى عندهم عقل الذي العقل الذي هو عقل إدراك الذي هو مناطق التكريف هذا ثابت عند الهب والنصارى ولولا ذلك ما كلفوا ثم قال ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم من فوائد الآية الكريمة التنزل مع الخصم. يعني فرضنا أنه قبلت منكم الحاجة فيما لكم به علم ولكن لا تقبل منكم المحاجة فيما ليس لكم به علم طيب ومن فوائدها ذم المحاجة بغير علم لقوله فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم وما أكثر هذا الواقع المؤسف المر في زمننا هذا كثير من الناس اليوم يحاجون فيما ليس لهم به علم بل بما تقضيه عقولهم القاصرة فيقول مثلاً لما صار كذا ولما صار كذا لماذا كان هذا حراماً وكان هذا حلالاً لماذا كان هذا واجباً وكان هذا غير واجب وما أشبه ذلك فيحاجون فيما ليس لهم به علم وكثير من من العامة الذين عندهم لسان. وبيان ومن البيان السحر والسحر والبيان من السحر كثير منهم يجادل طالب العلم في أمر لا يعلمه المجرد مجادلة ومرأ ومن فائدة هذه الآيات الكريمة يقرار الإنسان على المحاج بالعلم ولكن بشرط أن يكون قصي حسن أن يكون قصده يا حسن حسنا كذا طيب بحيث ينيد بالمجادلة الوصول للحق يكون مقصوده الوصول إلى الحق فيثبت الحق ويبطل الباطل واضح أما الذي يجادل ولو في لسل أو بعنب إذا كان قصده إبطال الحق ويثبات الباطل فلا شك أنه مذموم والذين يحاجون في الله من بعد ما سجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله عز وجل لقوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون ومن فوائدها أيضا أن المحاجة فيما ليس له في علم ليس عنده علم ولو حاج لقوله وأنتم لا تعلمون بل ليس عنده عقل أيضا لأن المحاجة فرع عن عن العلم فمن حاج بغير علم فلا عقله كما أنه لا علم عنده طيب ومن فوائد الآية إثبات علم الله في الحاضر يعلم فعل المضارع والأصل في المضارع أنه موضوع للحاضر والمستقبل وربما يتمحض للماضي وربما يتمحض للمستقبل يتمحض للماضي إذا دخلت عليه لم لم ويتمحض المستقبل مع السين وسوف يعني هذا على سبيل المثال وإذا لأخلأ فهو صالح للحاضر والمستقبل فهنا يقول يا علم يعني أن علمه عز وجل مستمر دائم وأنتم لا تعلمون ثم قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصانيا ولكن كان حنيفا مسلما إلى آخره من فوائد هذه الآية الكريمة تبرئة إبراهيم من دين اليهود والنصارى أو من طريق اليهود والنصارى كذا لأننا ذكرنا أن الآية لها معنية فيها قولها فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا ليس يتدين بدين اليهود لأن دين اليهود من بعده ولا بدين النصارى لأن دين النصارى من بعده كذلك أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس كالنصارى واليهود يتعصبون يتعاصلون لما هم عليه بحق أو بباطل فلكان كان حنيفا مسلما من قادر لأمر الله يأتمر بأمر الله وينتهي بنهي الله ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن لم يتصف بوصف أن يبين براءته براءته منه ولو كان هذا الوصف في أصله محمودا لكن إذا كان لم يتصفه فالواجب أن يبين لأن الله نفى أن يكون إبراهيم يهودية ولا نصرانية مع أن اليهودية والنصرانية بعد بعتة موسى بالنسبة لليهودية وبعتة عيسى بالنسبة للنصرانية كانت حقا قبل أن تنسى ومن فائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم بقوله ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وشذنا عليه أنه وصفه بالتوحيد الخالص، التوحيد الخالص الذي لا شوبه أي نوع من الشرك. لقوله وما كان من المشركين. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى ما مشتهر عند الناس من أن التخلية قبل التحلية يعني البداع بالنفي قبل الإثبات البداع بالنفي قبل الإثبات لأن النفي تخلية والإثبات تحليه يعني إثبات فهنا بدأ بالنفي وهما كان إبراهيم يهودية ولا نصانية ثم أثبت في قوله ولكن كان حنيفا مسلما والظاهر أن هذا الترتيب موافق للطبيعة لأنك تخلِّ الشيء مما يشينه أولاً ثم تضيف إليه ما يزينه أنت عندما تريد أن تنظف ثوباً وصخاً ماذا تصنع؟ أزيل الوسخ أولاً أزيل الوسخ أولاً ثم أضيف ما يكون به الكمال وفي الحديث في حديث الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشتق والمال اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ثوبة أبيض من الدرس اللهم اغسلني من خطاياي فالمباعدة أن لا أمارس الذنوب والخطاي والتنقية أن تزال أن يزال هذا الأذى والغسء أن يطهر وينظف واضح الترتيب هذا طيب ف... وعظم مثلا يتبين به إنسان معه أذى يريد أن يضعه على بساط الصلاة فأقول لا تضع هذه مباعدة هذا كذلك مباعد ما ما ما يرى آخر جاء به فوضعه فقلت انزعه هذه تنقية المرتبة الثالثة لما نزعه قد يكون في في مكانه أثر أقول ها أغسل. أقول أغسل طيب ومن فوائد الآيات الكريمة أنه لا بد في التوحيد من شيئين نفي وإثبات النفي في قوله ولكن كان حنيفا والإثبات في قوله مسلما لأن الحنيف هو المائل عن الشرك وعن كل دين يخالف الإسلام والإسلام هو إثبات الاستسلام لله عز وجل وأكد ذلك بقوله وما كان من المشركين التوحيد لا يتم إلا باثبات ونفي والعلا ظاهرة تعليل ظاهر جدا لأن النفي انتبه النفي تعطيل والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة الإثبات بدون النفي لا يمنع المشاركة والجمع بينهما إثبات مع نفي المشاركة. واضح جماعة طيب نضرب مثلا إذا قلت ليس هنا أحد قائم هذا نفل في إثبات لما فيه طيب هل في أحد قائم الآن ليس هنا أحد قائم هذا تعطي يعني صفة القيام الآن معطلة ما لم يتصف أحد واضح طيب إذا قلت زيد قائم هذا إثبات أن زيدا قائم فأثبتت القيامة الآن لواحد من الناس لكن هل هذه العبارة تمنع أن يكون غير زيد قائما ما تم قد يكون فيه واحد آخر غير زيد قائم ولهذا إذا قلت أنا زيد قائم فقلت أنت وعمل قائم هل يعتبر قولك هذا ردا على كلامي ها؟ أو إضافة إلى كلام إضافة إلى كلام طيب فإذا قلت لا قائمة إلا زيت هذا في نفي وإثبات حينئذ حصل التوحيد صار المتفرد بالقيام من هو زيت فتبينه لا توحيد إلا بنفي إلا بنفي وأثبات ولهذا هنا قال سبحانه وتعالى عن وصي إبراهيم ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ومن فوائد الآيات الكريمة أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان أو إذا أفرد دخل فيه الإيمان وجهه أن الله وصف إبراهيم وهو كذلك فالإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان والإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام وإذا اقترنا افترق صار الإسلام علانية والإيمان في القلب واضح يا جماعة طيب في حديث جبريل اجتمع فافترق ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بشيء وفسر الإيمان بشيء آخر طيب في قوله تعالى قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ها، اجتمعا فافترق فصار الإيمان الذي ادعوه غير الإسلام الذي أثبته الله لهم وليهم قولوا أسلم طيب في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين اجتمع فافترق الإخراج لم يكن إلا للمؤمنين لكن البيت بيت مسلمين البيت بيت مسلمين كذا هداية الله كيف هذا <تصفيق> الذي أخرج من لوط وعهله إلا زوجته إلا امرأته فصار الذين أخرجوا هم المؤمنين الخلص البيت يشتمل على أهله الذين آمنوا إيمان خالصا وعلى امرأته التي خنت فهي مسلمة وليست مؤمنة مسلمة وليس المؤمنين إذن البيت كل باعتبار الكل مسلم ولهذا قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وأما من زعم أن الإسلام هو الإيمان واستدل بالآية فقد أبعد النجاح للفرق بين التعبيرين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ولم يقل من المسلمين قال من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين طيب إذن الإسلام هنا الذي في الآية الكريمة ولكن كان حنيفا مسلما يشمل الإيمان ولا لا لماذا لأنه أفرد لأنه أفرد ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن فيه صفة من صفات المشركين. ولهذا قال لم يكن من المشركين ولم يقل ولم يكن مشركا فليس فليس فيه صفة من صفات المشركين أبدا لا الشرك ولا غيره وهكذا ينبغي لكل مؤمن أن لا يتصف بأي صفة من صفات المشركين فمثلا من صفات المشركين الشرك واضح من صفات المشركين كراهتهم للتوحيد ولا هل مشتبهون يكرهون التوحيد؟ ها نعم وينكرونه ويقول أجعل لآلها تأله واحد فمن كره التوحيد وإن لم يكن مشركًا ففيه نصبة المشركين بل قد يكون كافرا طيب ثم قال عز وجل إن أول الناس في إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا فالله ولي المؤمنين في هذا دليل في الآية دليل على أن الأولويات تختلف أي أن الناس بال بالأولوية والولاية لقوله إن أولى الناس وأولى اسم تفضيل والتفضيل دل على مفضل وإيش ومفضل عليه ولا شك أن الولاية درجات، الولاية درجات، فأحق الناس بالولاية لإبراهيم من اتبعه من التبعه، يعني القوم الذين اتبعوه في عهده، لأن القوم الذين اتبعوه في عهده اتبعوه في أصل الدين وفي فروع الدين، يعني في دقيقة في جليل الدين ودقيق. تبعوا، ولهذا قدم الذين اتبعوه على النبي والذين آمنوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا لم يتبعوا إبراهيم في فروع الشريعة بل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، لكن اتبعوه في أصل الدين والاستثان الله عز وجل وإلا فلا شك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الذين اتبعوا إبراهيم بلا شك بل وأتعب أتباع الرسول أفضل من أتباعه إبراهيم، طيب. من فوائد الآية الكريمة شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه بكونهم أول الناس من بمن في إبراهيم الذي تتنازعه الأمم كل أمة تقول أنا أولابه. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على اليهود والنصار حيث ادعوا أنهم أولى الناس بإبراهيم فكذبهم الله من فوائدها تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة إليهم من رب العالمين في قوله وهذا النبي ومن فوائدها إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أمر لا شك فيه وكل من وصف بالنبوة في القرآن فهو رسول كل من وصف بالنبوة فهو رسول قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ثم قال في هؤلاء النبيين رسلا مبشرين ومنذرين إذن فكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول بدليل آية النساء رسل المبشرين ضيد ومن فوائد العالة الكريمة إثبات ولاية الله للمؤمنين في قوله والله ولي المؤمنين وهذه الولاية كما قلنا آنفا ولا يخاص تقتضي عناية تامة وكل من وكل من كان أكمل إيمانا فولاة الله له أكمل طيب كل من كان أكمل إيمانا فولاة الله له أكمل هذه فائدة من أين أخذناها من قاعدة معروفة عند أهل العلم وهي أن الحكم المعلق بوصف يزداد قوة بقوة هذا الوصف فيه هذه قاعدة مفيدة كل حكم معلق بوصف فإن هذا الحكم يزداد قوة بقوة الوصف الذي علق عليه الحكم فإذا قلت مثلا أنا أحب الصالحين ما هناك كل من كان أصلح فهو أحب إلي لأن المحبة علقت بالصلاح فكلما ازداد الصلاح ايش؟ ازداد المحبة والله ولي المؤمنين علقت الولاية بالإيمان فكلما كان لإنسانه أقوى إيمانا كانت ولاة الله له أتم وأخص ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويكمله بقدر استطاعته من أجل أن ينال ولاية الله لأن كل كل إنسان في الحقيقة عاقل يسعى إلى أن يكون الله له وليا نقول عمر سهل حقق الإيمان يكون الله لك ولياً وكلما ازداد تحقيقك الإيمان ازدادت ولاية الله لك وإلا فكلنا يطلب ذلك ونسى الله نجل وياكم من أوليائه كلنا يطلب هذا لكن بس حقظ الإيمان حقظ الإيمان من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ذلك هذه من أسباب الولاية أن يكون حبك وبغضك وكراهتك وعداوة وولاتك الله عز وجل لا للدنيا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب إثبات الأسباب من أين أخذ؟ والله هو المؤمن والله وجهه وجهه ذلك أن العمان جعله الله سببا لولاة الله ولا شك أن الأسباب ثابتة، الأسباب ثابتة، والأسباب شرعية وعقل وعقلية وحسية. فالأسباب الشرعية ما جعلها الله تعالى سبباً في القرآن. فمثلاً الإيمان سبب لدخول الجنة، هذا سبب شرعي. ولا لا؟ طيب دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة هذا سبب شر العسل سبب للشفاء أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عُريزه والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل. وَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا